زهره ما تلحس ينوي المادا رئيس اصبحت بعدا خاله وانت يا زهرة بي الصفا يا نتايا ماوتلغره هلا هيا يجد ايبن وعتا يا ينظوري عانيتا للمرحوم للمرحوم علي بن تاخ ويصيح وانا الله ايتي ست اشو ويناي و جايع جملات نايا وحسين يبكي قدامه عيب ما عنا خاجد هيا يجدي بيننا دمعات نايا وحسين يبكي ودمه حب مقلعنه وحسين يبكي يا حسين ايوه يدمه say ay shou qein el haisa qadim li khadim az zahra taj shay sho payna في صدري لي حسين سن لهب صادر وهيت غير امرك وانا البارعه لالا ويقول امرك وانا البارعه لالا حي يا زهره في وحس يا ناينه في عيشتي هي وذوب قلبي لبيتت حالي يا حسين خذني يا أخو هلا ما روح وإن ترعب تكفر ويا لا حيا ويا حسين وتعال الشفيا ويا يا اخو يا شمتي shamel ay يا بارب وانا بالغاق في وديت جيمعتها الشامل يا الحاني يا واحد ممد عتا الله الله واحد, من... واحد... qabr al-hasan inda chi saray shamil tabdi bor el hasad 3ndek el gab rahsa